قُلْ يَا بَنِي لَا تَقُصُّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا قُلْ يَا بَنِي لَا تَقُصُّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا اي طال للانسان عدو مضيم ان الشيطان للانسان عدو مضيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمه وكذلك يجدك ربك ولعظمك من تؤدي احاديك ويتم نعمه ويتم نعمه عليك وعلى آل يعقوب كما ويتم نعمه عليك وعلى كما, كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان بكى علي من حكيم ان ربك عليم الحكيم لقد كان في يوسف واخوه فيه ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوه فيه اذ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِذ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ونحن عصبه ان ابانا في ضلال مبين ونحن عصبه ان ابانا في ضلال أقتُلوسُفَأَطحهُ أَضك للَ وَجههُ أَبيك وَتَكوا أقتُ لوسُفَأَ رقحهُ حَبضَيك وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ فََالِحُونَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا وألقوه, وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن ساعين قالوا يا سِلهُ مَا عََا غَدَ يَفكَع وَيَعَبَ وَإِن لَهُ لَ حافون ْسهُ مَا عَناَا غَدَ يَكَع وَهَاعَدَ وَإِن لَ لَ حافون هابوا به واخاف ان يهله الذئب وانتم عنه غافلون قال اني لا يحزنني ان تذهب بي واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون قَاول إِن أَكَ لَهُ الذِك بو نَحْنُ صبَةٌ إِا إذََّ خاتون قالول إِن أَكَلَهُبِ بوَ نَحنُ صبَةٌ إَِّ